وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لقومه يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أزاغ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسقين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 فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افترى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ والله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نُورِهِ ولو كره الكافرون هو سَلَرَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيَظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تثمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن تعلمون يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا Nasrun min ve fetihun qarib ve ان صار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من ان صار الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إِلَّا وَكَفَرَتِ الطَّائِفَة فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا الظَّاهِرِينَ